الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس السادس والخمسون من مجالس الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكاني رحمه الله سبارك وتعالى ودرس اليوم إن شاء الله في كتاب الغصب قال رحمه الله كتاب الغصب يأثم الغاصب ويجب عليه رب ما أخذه ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ويس لعرق ظالم حق ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فيس له من الزرع شيء من غرس في أرض غيره غلطا غفعه ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ومن أتلفه فعليه نسه أو قيمته الغصب يا إخوة هو لغة أخذ الشيء ظلما تقول غصبني حقي والسرعا هو الاستيلاء على حق غيره عدوانا يعني عندك قطعة أرض فيأتي هو ويستولي عليها أو عندك بيت فيأتي هو ويجلس فيه ويأخذه منك أو أو عندك ملك من الأملاك فيأخذه غصبا عنك وأنت تنظر إليه بالقوة أو بالسلطة أو بأي شيء من الأشياء ومن الغصب معاشر الإخوة الأحبة أن تجلس في بيت بالكراء غصبا عن صاحبه وإن كنت تدفع له كراء بحجة أنك أنت جالس الآن في البيت ولا تريد أن تخرج منه هذا غصب وإن أخذ كراءه لأن يأخذه من غير طيبتنا. هكذا قال العلماء رحمهم الله. والغصب يا إخوة من الكبائر من كبائر الذنوب والمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من من أخذ شبر أرض من اغتصب شبر أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. شبر أرض تطوقه في نار جهنم ونير الدبلا من سبع أراضين. الله عز وجل سلام ورحمة. والغصب جاء النهي عنه في القرآن والسنة وهو مقتضى يعني الدين كله فإن الأصل أن أموال الناس وأعراضهم وممتلكاتهم وما إلى ذلك كل أولئك الأصل فيه العصمة والحرمة فمن تعدى على ممتلكات غيره بغير حق فهو ظالم ويستحق العقوبة التي تردع أمثاله أردعه هو وأمثاله الإمام رحمه الله قال يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه يأثم لأن الله عز وجل يقول لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين عملوا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم وهذه من المسائل التي ذكرناها في أوائل كتاب المعاملات أن الأطلق المعاملات التراوي بين الأطراف أو بين الطرفين فإذا لم يكن الرضا كانت المعاملة باطلة إلا في أحوال معين وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في مكانكم هذا هذه الوداع المعروفة التي ختم بها الحبيب مصر صلى الله عليه وسلم حياته الشريف إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ولذلك يا أخوة حفظ المال هو من الكليات الخمس التي جاء الشرع الشريف بحفظها حفظ المال ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز العقوبة بالغرامات المالية لأن الإنسان قد يقبل أن تهينه وتؤذيه في بشرته لكن لا يقبل أن تذيل اللقمة من في أبنائه هذه تكون صعبة عنه واضح والمسألة يعني في كتاب الجنايات وما إلى ذلك يعني لها مكانها يعني مسألة حكم ااا القضاء وما حكم المعاقة بالمال لها باب آخر إنما ذكرت عرضا لتعلموا كيف عظم الشرع الشريف هذه الكليات الخمس لدرجة أن العقوبة لا تجوز بالمال وقال علماء المالكية رحمه الله إن العقوبة في الأموال كانت في أول الأمر ثم نتخ ذلك يأسم الغاصب ويجب عليه ما رد ما أخذه الاسم واضح ووجود رد ما أخذه لأنه أخذه بغير حق ولأن الأصل تغيير المنكر وليس إبقاؤه كما كان وليس إبقاؤه كما هو عليه لأن في ذلك إقرارا للباطل والشرع لا يقر الباطل وفي مسند الإمام أحمد والسنن أبي داود والترمذي وقال حديث حسن من حديث السائب بن يزيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا وإذا أخذ أحدكم عفو أخيه فليودها عليه وفي هذا الحديث دليل على أنه على أن ما يفعله بعض الناس استفرافا أو خفة دم فيأخذون متاع أصدقائهم, متاع أصدقائهم ويخبئونه حتى يبقى صديقهم مشوشا و يبقى صديقه مشوشا أن هذا العمل لا يجوز لأنه قد يولف الضغائن والعداوات بين الناس. طيب ولا يحل مال مرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه لا يحل مال مرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه في هذا الحديث ولي عمومي الآيات التي ذكرناها، وهذا أصل من الأصول الأساسية في هذا الباب. قال وليس لعرق ظالم حق. معنى هذا أن من أحيى موتاً فهو له، كما ذكرنا في الترحيل الموت. فإذا أحييت أنا أرباً وزرت وأدخلت إليها الماء وأحيت وصورتها ثم جاء آخر وزرع فيها زرعا من غير إذني فهذا الزرع لا حرمت له يقلع يُقْلَع هذا الزرع والذي زرعه غاصب آثم في فعله والذي زرعه غاصب آثم في فعله فعن رافع ابن خديج رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقه وله نفقته رواه أحمد وأصحاب السننين إلا النسائي وحسنه البخاري معنى هذا الحديث أنه الآن أنت يعني البعيد زرع في أرض غيره غفبا الآن الزرع موجود ماذا نفعل في هذا الزرع؟ هذا الزرع هذا الزرع لا يستحقه زارعه بل هو لصاحب الأرض والذي يستحق زارعه هو النفقة دكسي الذي خسره على هذه المزرعات يأخذ نطيع النفقة دي له ثم لا تيأ له لأنه ليس لأرق ظالم الحق وهذا مفهوم الحديث وهذه المسألة يعني اقتلن في علباؤنا رحمه الله على عدة أقوال هذا قول منها لأنه نص الحديث وقول آخر ذكره علماؤنا هو أنه يكون الزرع يفرض على الرجل كراء تلك الأرض يدفع كراءها لصاحبها ومنه من قال يكون مضاربة بين صاحب الأرض والزرع الحل المضارع يعني واضح قال الشيخ المستمتيه وهذا آدر الأقوال لما عندك بذل مجهودا وزرع واتبي يعني وبذل أموالا فيعني إذا قلنا له ليس له شيء أفضل فهذا فيه نوع من ال... يعني أخ لحقه هو كذلك وأما إذا قلنا إنه يكون مضاربة فهذا يكون فيه ربح لهذا وربح هذا وحل لهذه المشكلة التي قد تكون يعني مستعصية واضح؟ طيب وإضا ورد حديث آخر في سنن أبي داوود والنسائي وهو حديث صحيح قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع الظهير قيل ليس للظهير قال أليس أربض هيث. قالوا بلا، ولكنه زرع فلان. قال فخذوا زرعكم وردوا عليهم نفقة. وردوا عليهن نفقة. إذن هذا في نفسه معنى الحديث السابق، ويعني فيه أن يعني الغافل لا زرع له، وأنه تعطى نفقته حتى لا يعني وركض فيه الخير لأن الأفضل أنه ظالم غاصب طاغي على حقوق غيره طيب قال ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته يعني أن الغاصب يضمن في سائر الأحوال الغاصب يضمن في سائر الأحوال وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من الأرض فوقه الله من سبع أراضين وعن عائشة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنها أن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أهدت النبي صلى الله عليه وسلم إناءً فيه طعام فلما أتى خادمها بذلك الإناء غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن تأتي الزوجة الأخرى بذلك الإناء فضربت الإناء حتى انكسر فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إناء كإناء وطعام كطعام يعني أنت أفتستي هذا الإناء فإذا ديه والطيب والطيب والطيب والمكلة التي تخصرت مع هذا الفتح تخصرت عديدة المكلة وهذا الحديث رواه بإمام أحمد هو داود والنسائي وحسنه الحافظ والحجر في الفتح وله رواية أخرى أسمى من هذه في صحيح البخاري عن أنت رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقفعة فيها طعام، فضربت بيدها فانكسرت كسرت القفعة، فضمها وجعل فيها الطعام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلوا ودفع القفعة الصحيحة للرسول وحبس المختورة، يعني أنه عوضها. وهنا مسألة هامة يذكرها العلماء رحمه الله. وهي أن من وجب عليه ضمان فلعة معينة لشخص هل يضمن قيمتها أم مثلها لا نشوف هذه مسألة القيمة والمثل هناك أمور لا مثل لها فإذا أفستها وجبت قيمة اتفاقا بحال مثلا مثلا إذا كانت في ولا يوجد مثلها أتيت بها من بلاد أخرى ثم جاء فلان وكثرها إذاً هذه لا يوجد مثلها إذا تدفع قيمتها ولا حل غير ذلك ولا حل غير ذلك أما إذا كانت كانت هذه استلعته موجودة, موجودة في السوق فعندئذ ينبغي أن تعطي مثلها الآن إذا كانت مثلية مثلية يعني لها مثل، فهل يجوز أن تعطي القيمة بدل المثل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال يجوز ومنهم قال لا يجوز إلا أن لا توجد لا يوجد المثل، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المثل أعطى مثلا بمثل، وقال لي أم المؤمنين عائسة رضي الله تبارك وتعالى إناء عنها إناء كإناء وطعام كطعام فاستنبط من هذه بعض العلماء أنه لا يجوز العدول عن المثل إلى القيمة إلا إذا فقد المثل واضح؟ والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. من من قال لا حديث المصرات حديث المصرات يدل على أنه يجوز يطاء القيمة وتعلمون يعني الحليب له مثل فكان يمكن أن يعطي نصف لتر الحليب التي شربها يعطي نصف لترات مرة أخرى لصاحب ال الناقة أو البقرة أو ما إلى ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل إلى القيمة وهي طاع من ثمر واضح فسلّف من هذا الحديث بعض العلماء على أنه لا بأس بأطائل القيمة كيف ترضاها عليها أو غضت؟ طيب هذا ما يتعلق بدرس الغض. الدرس الذي بعده هو كتاب العتق. قال رحمه الله كتاب العتق أفضل رقاب أنفسها ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ومن ملك رحمه, رحمه عتق عليه. ومن ومن مسر مملوكا فعليه أن يعتقه وإلا اعتقه الإمام أو الحاكم ومن اعتق شركا له في عبد ضمن شركائه نصيبهم بعد التقوين وإلا اعتق نصيبه فقط بس العبد ولا يصح شرط الولاء لغير من اعتق ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ويجوز مكاسبة الممنوك على مال يؤديه ويصير عند الوفاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم وإذا عجز من تسليم مال الكتابة عاد في الرق ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت موته أو تخييره بموته أو تخيله يعشقها. شوفوا يا أخوان. الآن كتاب العشق. العشق هو أن تقول للعبد أن تحرر لوجه الله تعالى. تصبح حرًا يعني. والمجرد نطق هذه الكلمة يصبح حرًا. والأمر كثير من المسائل. الطلاق وكالبيع والشراء وما إلى ذلك وكالنكاح أمور تتعلق بكلمة تقال باللسان ثم يكون لها واقع في الوجود ولذلك يجب أن لا يستهين الإنسان بالكلام الذي يقوله من فيه كلمة واحدة تخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر وكلمة أخرى تدخله إلى الإسلام وكلمة تجعل زوجته التي كانت الآن حلالا عليه تصبح حراما عليه وكلمة أخرى تجعلوا امرأة كانت حراما عليه حلالا عليه وهكذا الله عز وجل ربط كثيرا من الأمور بكلمات تقال بالألسنة فيكون لها واقع معين في الوجود مسألة العشق مرتبطة أساسا بالرق بالرق والعبودية يحلو لكثير من الكستاب اليوم إثرة زائفة نفسيّة وإثرة عدم تهل لدين الله عز وجل وإطرى جهل بالإسلام أن يدعموا أن الرقة قد انتهى إلى الأبد فإذا قلت لو هذه الأحكام الموجودة في هذه الكتب ما من كتاب من كتب العلم وما من تفسير وموجودة في القرآن والسنة ماذا نفعل بها؟ نلغيها؟ يقول لك لا الإسلام جاء ليزيل الرفقة تدريجيا حتى يزول في النهاية إلى الأبد فتقول ومتى كانت هذه الزيا متى كان هذا الزواج أيضا؟ فالجواب أنه لما قرر الأمريكان ذلك وتابعه الأوروبيون وأطلقوا حرية العبيد وفرضوا علينا ذلك فقد عزق جميع العبيد في بلاد الإسلام كذلك وحرم المستعبدة أن وناسا بعد ذلك هذا كلام لا يقوله إنسان هذا كلام لا يقوله مسلم لأن هذه أحكام هذه أحكام شرعية شرعها الله عز وجل في كتابه الكريم. ومات الحبيب موسى صلى الله عليه وسلم وهي مشروعه، ولم يأتي نص في حياته ينسخها، ولا هو صلى الله عليه وسلم نسخها، ولا نسخ بعد وفات الحبيب موسى صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: أيام أكونت أنكم دينكم، وأسلمت عليكم نامتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله: فما كان يوم إذن دينا. فما لم يكن يوم إذن دينا لا يكون اليوم دينا ومن دين الإسلام الرق نعم الله عز وجل والشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم جعل الرق في مصدر واحد يعني جعله من مكان واحد ألا وهو استرقاق الكفار الحربيين إن بعد معركة من المعارك أو بالسر بالسبب إذا لم يكن هناك عقد ذمة أو أمان بين المسلمين وبين الكفار. بين واضح إخواني. ولا طريقة أخرى لل للرق إلا هذين. ثم صحيح أن الشارع الحكيم في الكتاب والسنة أن الشرع الشريف في الكتاب والسنة رتب على عدة أمور كفرات بعقد رقاب وحظ على عتق الرقاب حتى قال صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة اعتق الله بكل جزء منه جزء من النار حتى فرجه بفرجه وما من باء تعتق رقبة واعتق الله بكل جزء منها جزء منها من نار جهنة. أو كما قال صلى الله عليه أيضا الشعاع على ال عتق الرقاب ورتب على عدة ذنوب كثارات بعيدة الرق، لكنه لم يحرم الرق من أصلهم لأن الذين يدعمون أن مسوّبات الرق لم تبقى موجودة إلى اليوم هؤلاء يواهمون لأننا ما زلنا إلى يومنا هذا نرى أعداء الله عز وجل كيف يسترقون نسائنا وكيف يبحشون يفجرون بهن وكيف يغتصبونهن وما أحداث البثنا عنكم نبي وهذا يعني مفترض نامد معركة من معارك المسلمين ما مع فقط إلا وتنتهك أعراض المسلمين إلا ويستعبدوا رجالهم وهذا الذي يسمونه الرقيق الأبيض واليوم هناك شبكات عالمية مافيا عالمية للتجارة في ما يسمى الرقيق الأبيض يأتون بالنساء من روسيا ومن غيرها للفجور والعهر ويوجد يعني يأتون بهنا إلى سائر البلدان بحجة أنهن سيخرجن من جحيم الفقر إلى العمل وإلى الوظيفة وإذا بهن يجدن أنفسهن خرجنا من جحيم الفقر إلى ظلام الفجور والبغاء واليا ربي هذا واقع وهناك شبكات وعصابات متخصصة في سرقة الأطفال الصغار في الهند وفي أمريكا الجنوبية وغيرها يبيعون هؤلاء الأفطار الصغار لمن أرادهم هذا موجود إلى الآن فكيف يقال إن الرق الآن غير موجود وإن ضرورة تقتضي أن نلغيه وانظروا إلى قول الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمّة أخريزة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ذكر الإمام الكثير رحمه الله في تفسيرها أثر أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عليه أظن صفحة المخالف قال كنتم خيرا الناس للناس تأتون بهم في التلاسّل والأغلال تأتون بهم في التلاسّل والأغلال وتدخلونهم الجنة ومن تبعنا في أمة القرن الأول والثاني والثالث للهجرة وجد أن أغلبهم كانوا عبيداً استرقوا في معركة من المعارك عطاء ابن أبي رباح مكحول السامي طاوث اليماني سعيد بن جبير وغيرهم كثير أغلب أئمة الأنفار من هذا الشيء كانوا عبيداً وعكرم مولى بن عباس حتى كان يقول عكرمة إن كان ابن عباس لا يضطني في السلاسر والأغلال حتى أطلب هذا العلم ولما مات ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما جاء علي بن عبد الله بن عباس وباعه باع عكيمة من ضمن ميراث أبيك فجاء الناس إليه وقال له أما عقل تبيع علم أبيك عكر ما يحمل بين الجنبين علم أبيك كيف تبيعه؟ فأرجع فاسترده مرة أخرى فانظروا إلى هذا الأمر يعني. هؤلاء لو أنهم بقوا في جاهليتهم من كان يدري بهم أين تكون بركتهم على الأمة لكنهم أتوا أتي بهم ثلاثة الإغلاق ولكن سبحان الله العظيم بعظمة هذا الدين وبركته عليهم أصبحوا أئمة, أئمة ويروى أن سليمان بن عبد الملك رحمه الله تبارك وتعالى كان في الحج فنادى المنادي أن لا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح وعطاء رحمه الله من تلمين بن عباس وعطاء كان أسود أطف أعور أشل ما يوجد شكل أبشع منه كما قال يعني من وصفه ومع هذا كان لا تدور الفتية في مكة بل والحجاز إلا عليه رحمه الله رضي الله وعطاء من أعلم الناس بالمناسك، وهو سيد من السادس التابعين رحمه الله رضي جلس عشرين عاما ليس له فراش ولا بيت إلا المسجد الحرام يمشي يطلب العلم على الناس وكان مولا لمرأة من قريش فلما رأته مهتما بطلب الأئمة أعتقت في وجه الله فأطبح إماما من أئمة الإسلام أقول محمد هؤلاء الأئمة انظروا كيف كانت برتتهم على هذه الأمة فإذا جاءت سليما بن عبد الملك اضطر إلى فتية في مسألة من مسائل الحد وكان معه ولدان من ولديه أميران جميلان أنيقان فقيل له عفا ذهب إلى يعني عفا رفض أ يأتي إليه لأنه هؤلاء السلف رحمه الله ما كانوا يتهافتون على موائد الملوك فذهب إليه فلما جلت أبتساهما على ذيك فاتفت أحد الأميرين وقال لأبيه يا أبتي دماما نأتي إلى هذا الرجل البشع ونستفي ونذل أنفسنا قال يا بني تعلم العلم فإنما أذلنا جهلنا ورفعه علمه أذلنا جهلنا ورفعه علمه رحمه الله رضي هذا هذه مقدمة لكتاب العتق حتى يتبين لكم معاشر الإخوة الأحبة زيف ما يذكره كثير من الكتاب الذين يزعمون أنهم يتكلمون باسم الإسلام وأنهم ينافحون عن الدين وما هم إلا منهجمون منهم الجهال الذين لم يتعلموا على العلماء ومنهم من لم يتفقه في دينه وهكذا يتكلمون في دين الله كأنهم إمة الإسلام ولا أو كأنهم مالك أو أحمد أو الشافي رحمه الله طيب قال رحمه الله أفضل الرقاب أنفسها أفضل الرقاب أنفسها هذا نص حديث ورد عن أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين أفضل الرقاب أنفسها ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ومن ملك رحمه عتق عليه يجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها يعني كما صنعت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم رضي الله تبارك وتعالى عنها اعتقت مولا لها اعتقت مولا لها بشرط أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب الشروط التي قلنا إن الأصل فيها أن المسلمين عند شروطهم وقلنا إن أصح المذاهب في مسألة الشروط هو مذهب الحنابلة وقد وسعوا الشروط واستنبطوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم واضح ومن ملك رحمه عتق عليه يعني أنك أنت في معركة من المعارك أو من الأسباب أو اشتريت أباك أو ابنك أو أمك يعني كانوا عبيدا مثلا أو أختك أو أخاك أو ماذا ذاك فيعتقوا عليك يعني مجرد أن تمتلكه يعتق يصبح معتق بعض العلماء ضيق قال هذا الحكم لا يكون إلا عن الأب والابن وبعضهم بوسع قال كل من كان من رحمك فيعتقوا عليك والأصل في هذا ما رواه سامرة بن جندب رحمه الله رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر من ملك ذا رحم محرم فهو حر وعند أحمد فهو عتيق والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه جماعة من أهل العلم كابن حزم وابن القطان الفاسي وعبد الحق الإشبيلي وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه يعني أنك لا يمكن أن تكافئ آبك على الفضل الذي أعطك المرء منه لا يمكن أن يكافئ والده ويرد فضله إلا في حالة واحدة أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فيشتريه فيعتقه قال علماؤنا رحمه الله والسبب في ذلك أنه كما أخرج ذلك الإنسان الأب ولده من العدم إلى الوجود، فأيضاً الابن في هذه الحالة أخرج أباه من نير الرق إلى فضاء الحرية، واضح؟ ففيها شبه هذه فيها شبه، وقد يقالها هنا كيف تزعم أنه بمجرد أن يمتلكه يعتق عليه؟ وهذا الحديث يقول. امتلكه فأعتقه كأنه لا لا يعتق إلا إذا اعتقه هو واضح وبهذا قال بعض العلماء والجواب أن يعني يقال ها هنا هذا العتق هو لتأكيد العتق الأصلي هو لتأكيد العتق الأصلي وإلا فهو يعتق فوريا إذا امتلكه الله أعلم هذا جمع بين النصوص ومن مثل بمملوكه فعليه ان يعتقه والا اعتقه الامام او الحاكم كيفش مثل به مثل به قطع منه عضوا أو سلخه عذابا حتى سلخ ظهره أو اقتلع اذنه او يعني مثل به شوه يعني فهنا يجب عليه وجوبا أن يعتقه طب إذا لم يعتقه إذا لم يعتقه أعتقه الإمام نيابة عنه. المهم أنه ينبغي أن يعتق لما؟ لأنه لا كفارة لهذا الفعل الشنيع إلا هذا العمل وهنا تلاحظون معاشر الإخوة الأحبة كيف أن الإسلام جعل العبودية يعني الرق نوعا من الأخوة انظروا إلى الحديث لا يقول أحدكم عبدي أمتي لا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقول فتايا فتاتي شوف كلمة لطيفة ولا يقول أحدكم ربي أطعم ربك اسقي ربك وليقول اسقي سيدك أو اسقي مولاك أطعم مولاك واضح؟ فلاحظوا أن الشارع الحكيم يهتم بالألفاظ التي يتكلم بها الإنسان والحديث الآخر وإن كان في سندي كلام إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون إن العبد ديالك ينبغي أن تلبس هو أخوك ينبغي أن تلبسه مما تلبس وتطعمه مما تطعم ماشي تجلد ظهره وتعذبه وتطهده وتجعله عبدا بالمعنى الذي يفهمه كثير من الناس لا بل هو أخوك وخادم عندك وهناك حقوق متبادلة بينكما لدرجة أن المولى اللي هو المولا إذا لم يوجد من يرث السيد يرثه مولاه انظروا إلى هذه العلاقة التي جعلها الشر حتى لو اعتقده يبقى مولا له لاحظتم وهذه أحكام سأتي إن شاء الله مزيد بيان لها إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب الموارث طيب الدليل على هذا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه وعن سويد ابن مقر في صحيح مسلم كذلك قال كنا بني مقرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها وفي رواية إذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها وحديث أبي مسعود البدري قال ضربت عبدا لي قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أضرب عبدا لي في أمر فقال لي من ورائي فإذا صوت من ورائي يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فانتبهت قال لي اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا العبد قال يا رسول الله هو حر لوجه الله قال لو لم تفعل ذلك للافحتك النار للافحتك النار بحرية أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم كذلك وأما أن الإمام يعتق عليه ففي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك الذي جب سيده مذاكيره يعني جب يعني قطع فرجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فلم يقدر عليه هرب شرد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر اذهب فأنت حر رواه أحمد أبو داود وابن ماجه وهو حديث الحسن لكن بعض العلماء قالوا إذا ضربه إذا ضربه لا يعتق لا يجب عليه اعتق إلا ندبا وحكى النووي رحمه الله إجماع على هذه المسألة وإنما يعتق عند المفلق قالوا و نعم طيب هذه هل يعتقوا بمجرد التمثيل به أم يجب أن يتلفظ بالعتق نفس النزاع بين العلماء كما قلنا سابقا طيب أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم لكن يعني ننهي هذا الدرس إن شاء الله ثم نريحكم بحول الله يتباك وتعالى. إني قد رأيت أنكم قد دخل الملل إليكم نعلم مع وجود هذا الحر أو مع وجود ال... قصنا هذا الباب مع الأسف الشديد الآن غير موجود ومن أراد أن يطبقه فلا يمكنه ذلك مع أنه يعني توجد بعض يعني توجد كثير من المخارج لتطبيقه لكن مهم طيب قال ومن أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم ما معنى هذا الكلام معنى أنا وأنت وهو اشترينا عبدا فنحن شركاء فيه ثم أنا قلت للعبد أنت حر لوجه الله الآن عندما قلت لأنت حر لوجه الله أصبح ثلثه حرا والثلثاه عبدا والثلثاه عبدا إذا كان ثلاثة أشخاص يعني. فالآن ينبغي علي أنا ينبغي علي أن أغرم أو أضمن قيمته حتى يصبح كامل حرا كاملا أعطيك أنت نصيبك منه وأنت نصيبك منه فيصبح حرا إذا كنت موسرا ينبغي علي أن أفعل هذا أما إذا كنت فقيرا إذا كنت فقيرا فلا حول لي ولا قوة لكن يترك هذا العبد يستسعى إذا أراد ذلك ما معنى يستسعى؟ يعني يسعى في أوقات الفراغ ما يجمع به مالا يفدي نفسه به فإذا لم يمكنه ذلك يبقى ثلثاه عبدا وثلثه حرا واضح؟ والدليل على هذا ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل, قيمة عدل فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا أو شقيصا من مملوك يعني جزءا الشقص يعني الجزء من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه واضح هذا الحديث عندما نجمع بينها يخرج القول الذي بينت لكم طيب قال ولا يصح شرط الولاء لغير من اعتق لغير من اعتق كيفش لا يصح شرط الولاء يعني كيفش يعني يعني الآن أقول لك أنا أبيعك العبد أبيعك هذا العبد لكن إذا اعتقته أنت يكون الولاء لي لا لك أنت هذا لا يجوز لأنه من تغيير حدود الله كأن تقول الإنسان إذا ولدت ولدا إذا زوجتك ابنتي أو أختي مثلا أشترط أن يكون الابن هذا لفلان مشي لك أنت هذا لا يجوز لأن هذا من تغيير حدود الله وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وهذا الحديث ورد في هذه القصة التي سنتذكرها الآن وهي قصة بريرة رضي الله تبارك وتعالى ففي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن جاءت إليها بريرة تستسعيها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا إن تطلب مالا حتى تفك نفسها من الرق فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن حب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولائك لي فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا لأهلها يعني أصحابها الأصليين وقالوا إن شئت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك بريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم ذهب وقام وخطب وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطم إن كان مئات الشرط ولهذا الحديث طرق وروايات عديدة بين واضح؟ طيب قال ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه وإذا المالك جاز له بيعه كيفاش تدبير؟ يعني نقول للعبدي أنت حر لوجه الله بعد موتي غير نموت أنا أنت حر فغير أنا نموت تخرج الروح هو يصبح حرا لكن هنا إذا وقعت في ضائقة مالية واحتجت إلى مال فالرجل مازال عبدا يجوز أن أبيعه بعد ذلك ويلغى التدبير الذي كنت قد وعدته به أو يعني علقته على موتي ودليل ذلك أن جابر جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه والله؟ طيب طيب الآن إذا يعني أعتقى بعد موته هل يخرج من الثوث أم من رأس المال يخرج من الثوث أم من رأس المال فهمت بلت السؤال أنا الآن أنتش نيلي مسموح لك إنك به بعد موتك ثروت والثروة كثير صح فوق ثروت ما عندكش حقبتات إنك به، هذاك أموال ورثة فالآن العبد اللي أنت درتيه بعد وفاتك هل يكون من الثروة أم من رأس المال الصحيح والله أعلم أنه من الثروة وإن كان بعض العلماء يقول من رأس المال ليش لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن بعض الصحابة أعتقد جميع عبيده بعد موته فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أن يعني يلعنه أو ما إلى ذلك وأخذ الثلث العبيد فأعتقوا يعني أقرع بينهم فأعتقوا والباقي ردهم في الرق يعني لم يجز هذه الوصية ليش؟ لأنه من ملك الورد واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. طيب بمناسبة ذهب جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء إلى أن العبد المدبر يعني الذي يعتق عن دبر لا يجوز بيعه ولا أدري بماذا ردوا على هذا الحديث لا لهم قال منسوخ أو لعلهم لكن الحديث يعني يرد على هؤلاء. هم قالوا يعني كيف ي... كيف هو قد صرح بأنه إذا مات يعتق فكيف يبيعه بعد ذلك ويلغي كلهم كأنهم يعني قالوا ك... كما أن الرجل مثلا إذا علق طلاق زوجته على فعل تفعله فإنه لا يد له في الأمر إذا فعل ذلك الفعل تطلق أو إذا طلقها بعد و... يعني قال إن خرجت من البيت فأنت طالق أو ما إلى ذلك على القول الجمهور يعني الذين يقولون إذا فعل ذلك الفعل تطلق واضح فليس له أن يرد هذا كان بعد أن خرج من فيه فأيضا يقولون يعني العبد إذا اعتقه قال أنت بعد وفاتي حر لوجه الله فإنذ لا يد له في أن يرجع هذا الكلام بعد ذلك ويرده في فيه واضح وهنا لابس أن, أن أستطرد قليلا ان أقول إن العتق لا يكون كذلك كما النكاح كما البيع كما الشراء إلا عن رضا فإذا قال أحد الصلاط كما كان خرفة يعني الظلام يفعلون يعني العباسيون وغيرهم كانوا الناس يطلبون الناس يبيعهم ليغلظ هذه البيعة ليغلظ هذه البيعة يقول إن خنت أو, أو نكثت البيعة فكل نساء طوالق وكل عبيدي معتقون وكل أموالي صدقة في سبيل الله هكذا ليشددوا عليهم وليمسكوهم حتى يبقوا مبايعين لهم فهذا كلام لغو كما قال إمام مالك رحمه الله طلاق المكره لا يجوز وإنما قال هذه الكلمة معناها طلاق المكره لا يجوز عتق المكره لا يجوز بيع المكره لا يجوز وهذا لأن الإكراه من عوارض الأهلية التي تمنع الإنسان من التصرف الكامل فالإكراه يلغي تصرف الإنسان ويلغي إرادته ويلغي رضاه فكيف يعني كيف يقبل الشارع فعلا كهذا طيب قال ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا الله عز وجل قال فكاتبوهم في سورة النور فكاتبوهم فحتى بعض العلماء قالوا إن المكاتبة العبد إذا أرادها تصبح واجبة قالوا إذا كان العبد أهلاً للمكاتبة وأرادها فتصبح عند إذن واجبة لكن هذه هي مندوبة يعني وقال يجوز يعني هي مندوبة وهذا الكتابة كانت من أيام الجاهلية وهي من الأمور التي أقرها الشارع الشرع وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بوعدت إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق ما في موطئ الأمة من ويعتق منه بقدر ما سلم وإذا عجز من تسليم مال للكتاب عاد فالرق يعني كلما سلم قصطا من المال كلما اعتق اعتق حتى يسلم بقية المال فيعتق كله فإذا بقي درهم واحد لا يعتق والاصطه في هذا ما رواه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، عن عمرو بن شعئ لا لا ما ما رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كُتِب بمائة أوقية فأداها إلا عشرة أوقيات فهو رقيق رواه أحمد أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وأيضا حسنه الشيخ ناصر العضاني وأن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودي المكاتب بحصته ما أودى دية الحر وما بقي دية العبد أو ما بقي دية العبد يعني أن يعني دية العبد بنصف دية الحر دية العبد بنصف دية الحر فإذا كان مكاتبا. وأدى قصّة من كتابته، فهذا الحديث أفاد أنه في يعني تجزء هذه الديّة على حسب القسم الحر من يؤدي كأن كأن يعني الديّة تكون كأنه حر، والقسم الذي مازال رقا فيه تكون الديّة فيه كأنه عبد على أساس أنه عبد، وهذا الحديث هو أحمد وأبو داود والنسياء والترمذي والصحاح الشيخ الألباني. فيعني لكن أغلب العلماء قالوا إن العبد أو المكاتبة ما دام في كتابته فإذا بقي درهم واحد من كتابته فما زال عبدا ولم يروا لم ينظروا إلى التفريق والتقسيم وما إلى ذلك قال ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو تخيره لعتقها مشي تخيره أو تنجيزه لعتقها هذا تصحيف الصحيح أو تنجيزه لعتقها معنى هذا الكلام أن المرأة الأمة إذا ولدت لسيدها فقد اعتقها ولدها كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مولاته ماريا القبطية أم إبراهيم قال اعتقها ولدها وهذا الحديث فيه كلام وعامة أحاديث التي تحرم بيع أمهات الأولاد فيها كلام فيها كلام أحاديث ضعيف من ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه والحاكم ووضعيه وإن كان قد صححه ابن حزم وإذا صحح ابن حزم حديثا فشد عليه يذك لما؟ لأن ابن حزم يسارع إلى التضعيف فإذا صحح حديثا فلن يصححه إلا وهو قد بلغ درجة من الصحة أدت ابن حزم إلى أي صححه واضح والحقيقة أن أحاديث أن يتاق الأمى عن دبر من موتها كثيرة تدل على أن لهذا الحديث اصلا. وأيضا الأحاديث التي تدل على تحريم بيع أمهات الأولاد أحاديث كثيرة مجموعها يؤدي إلى أن لها أصلا وإن كان يعارضها حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا والحذر أبو داود أو ابن ماجة أو وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي هذا الحديث فعلي ويمكن أن يقال هم فعلوه وما درينا هل علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وإن كان هذا الجواب ضعيف إن كان هذا الجواب ضعيفا والذي يقال إن أحاديث النهي عن بيع أمهات الأولاد قوليا وأحاديث فعل الصحابة بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تقريرية فعلية وفي الأصول الفعل القول مقدم على الفعل لأن الفعل يحتمل عدة احتمالات منها وإن كان يعني ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ذلك كما أنه يؤيد هذا يؤيد هذا أن الأمة إذا يعني أم الولد إذا ولدت لك ولدا فكيف تبيعها وهي أم ابنك خاصة إذا كان ابنك أصبح سيدا شريفا في قومه وأمه تبيع في الأسواق يعني الأمر يعني, يعني فيه نظر يعني وهذه مسألة بيع أمهات الأولاد مسألة قديمة منذ أيام الصحابتي وهم مختلفون فيها ولعل هذا يعني نعلنا يمكن أن نقول كذلك إن حكم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هو فيصل في هذه المسألة فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه النواجد وعمر من الخلفاء الراشدين فحكم بعدم بيع أمهات الأولاد فيصبح حكما فاصلا إن شاء الله تبارك وتعالى مع ما ورد من الحديث أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين على القواعد الشرعية نعم إذا اشتريتهم فهم عبيد عندك نعم بل أنا قرأت في العمدة لابن قدامى قال لو أنك دخلت أرض الحرب فوجدت رجلا فأخذته يصبح عبدا لك. انها كيف يعني لا هي الآن في يعني قبل أن تصبح حرة هي ما زالت أمة يعشيرها زوجها وتخدمه وما إلى ذلك. لكن بمجرد موته تعتق واضح؟ نعم أغلب الخلفاء أغلب الخلفاء العباسيين أمهاتهم ليس هنا عباسيين عباسيين أمويين وغيرهم بل كثير نائمة الإسلام علي زين العابدين أمه أما أمه فارسية سالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم كثير محمد الحنفية وغيرهم كثير وانتقى العلماء عندما ولد عندما نجب عليز العبدين وسائل بن عبد الله بن عمر قال رغب الناس في التزوج من السراري قال إذا كان أولادهم هكذا زوج منهم وطفينا. على نحت الأمثلة حول علمية التدين ولا لأن حول علمية يعني يتكلم عن الأوروبيين بشكل كثيرة. <تصفيق> مش من يدروا ذك الأسرى، مش النساء أو ذك المصيبة أو ذك يعني. سبحان الله الشرع الحكيم ما حلول يعني جاهزة يعني الحمد لله. أرى اللي يعني إذا أنت مثلا خفت العنت على نفسك ولم تستطع طولا أن تنكح المحصنات المؤمنات فلا بأس أن تنكح جارية أمة لصديقك مثلا تقول لو أنكحني إياها فتنكحها لكن أولا